مَنْ لا يَصْلِي وَاسْلِمَ إِذَا على أَبَدًا عَلَى حَبِّ بِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّمِ مَنْ محمد سيد الكونين والثقالين محمد سيد الكونين والثقالين والفريقين من عرب ومن ولم تهيني أذت في الله لم تهزم ولم تهيني حتى غادت أمة الإسلام في النجومي وسلمنا منها بدن على حبيب فيك خير الغض كل حبيب الله رسول الله ما من مرسلي حبيب الله رسول الله ما من حرم الليل إلى وإذا ترقى إلى أنلت منزلاتا من قابي قوم سيني لم تدرك ولم ت ala habibi